بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داء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 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوَةُ أُلَاءِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِن وَرَأِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُبْنِي عَلَيْهِمْ مَا كَسَرُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وأتيناه بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بوا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم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 وترى كل أُمَّةٍ جافية كل أُمَّةٍ تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق